من عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في صواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاعوا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 مثله ودعوش هذاكم ودعوش هذاكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تف علو فتقل النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن له جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنَّا مِئَةً من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها طهرة وهم فيها خالدون